هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتِعْنَابِ مِنْ دِيَنَانِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشِعِ مَا ظَنَنتُمْ أَنْ يَخْرُزُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ ونعتهم حصونهم من الله فأتهاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرابع يخربون بيوتهم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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ ورسوله، ومن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ عَيْقَابٍ ما قطعتم أَوْ أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَغْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا مَا ولكن الله اللَّهَ يُسَلِّقُ على عَلَى يشاء. والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم وسول فخذوه وما نهاتكم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 يبتغون فضلا من الله ورضانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبرأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نفسه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا بعدهم يقولون ربنا, لنا ولإخواننا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم لئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لا انتم اشد رهبه في صدوركم من الله بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد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 Panie كَفَرَ Panie إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عاقبتهما أنهما فِي لخالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله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 لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُ